أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم, ويؤخركم إلى الله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 واستغشوا في آذانه وأصروا واستكبار استكبارا ثم إني دعوت جهرا كم بأموال وبنين ويُمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار وقَد خَلَقَكُمْ أَقْرَبَ وَاجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنَّهُ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا بكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وجوه ولا سوا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين إلا ضلالا مما خطيرا أدخلن را فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا المؤمنين والمؤمنات، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تجد الظالمين إلا تبا.